الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرا فتَّبقُ الْ الخَيرَاتِأَين ماَا تَكُياتِ بكُم الله جَعَ اللهَّه على كلُ شيءَ إِ قَدير وَمنِنْحيَثُ خَجِتَ فَولِّ وَجههكَ شَطُرَ المَسْجد الحَرامِ وَإِن غول الحَبُّ مِ الضَبِّكَ وَمَ اللههُ بغافلٍ عََّ تَْعملون وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْنَهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ انعمت عليكم ولا علمكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتبع عليكم اياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون